ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا وجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصر على من عادانا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 اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين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 وارحمنا اللهم برحمتك إِذَا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإنا على فراق حبيبنا وجابرنا لمحزونون اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر, لجابر. اللهم اغفر لَهُ وارحمه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 اللهم وجازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكون في بطون الألحاد مطمئن اللهم آنس وحشته في القبور وآمنه يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم انجا جابرا في ذمتك وحبل جوارك فقهه من عذاب النار فقهه من عذاب النار فقهه من, من عذاب النار يا ذا الجلال والاكرام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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام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 اللهم عفوا عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفوا عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفوا عنا اللهم ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فعفوا عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفوا عنا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 اللهم ورزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ورزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم أعز الإسلام والمسلمين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 بالخيبة والخسران يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذه أيدينا مرفوعة إليك فلا تردها صفرا خائبة اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة اللهم إننا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنايا عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين